اللّا يسجُدُونَ اللّهِ الَّذي يُخرِجُ الخَبَأَ في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعلَمُ مَا تُخْونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللّهُ لا إِلهَ إِلاَّهوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ ثَنَاؤُذُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَافِبينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملؤ ان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 أمر ما كنتم قاضية أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين؟